بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي وإذا فلقت من النساء ففلقوه لعدتهن وأحصل العدة وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقظظم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ نُفَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ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 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ نَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ولا يا إسنا من المحيض من نساءكم إن رتبهم فعدهن ثلاثة أشهر والله لم يحرم.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 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ولات ضاروهن لتضيق عليهم وإن كن أولات حم فأنفقوا عليهم حتى يضعن حم